Oh um.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 ابعد ان تشل بقيد الايمان سترفع قربانها للسماء مخضابه بوسام القلود مخضابه بوسام الخلود أخي هل ترى كسئمت الكفاح والقيت عنك اليك السلاح فمن للضحايا يواس الجراح ويرفع راياتها من جديد ويرفع راياتها من جديد اخير ن اليوم صلب المراس أدق صخور الجبال الرهاسي غدا سأشيح بفأس الخلاصي رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد سأثأر لك لرب بِنْ وَدِينٍ وَأَمْضِ عَلَى صُنَّتِي فِي أَطْقِينٍ فَإِمَّا إلَى النَّصْرِ فَوْقَ الْأَنَامِ وَإِمَّا إلَّا اللَّهِ فِي الْخَالِدِينَ وَإِمَّا إلَّا اللَّهِ فِي أَخِي إِنَّنِي مَا سَأَمْتُ الْقِفَاحَ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 بالسنة والشروط فإن عافني السوق أو عاقني فإنني أمين لعهد الوثيق فإنني أمين لعهد الوثيق أخيراً ضلاً سفته للوراء طريقك قد خضبت الدماء